ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين وأيوب إذ نادى ربه أمي مستني الضر وأنت أرحم الراحمين فاتجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عيدنا رحمة من عيدنا وذكرالعالمين وإسماعيل وإدريس وذالك لكلم لنا الصادرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم لنا الصالحين ولن نؤني الذهب مغاضبا فظن ألا نقدر عليه فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إني كنت من الظالمين فَاتَجَدْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِّمُ الْمُؤْمِنِينَ فَاتَجَدْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُجِّمُ الْمُؤْمِنِينَ وَذَكَرِيَ ابْنَ أَدَّابَهُ رَبِّ لَا تَدْرِنِ فَرْدًا رَبِّ لَا تذرني فَرْدًا وأنت خَيْرُ الْوَارِثِينَ